بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد وذكرنا المصنف رحمه الله تعالى شرع في بيان مدلولات الألفاظ ذكر النص والظاهر ووقفنا على المجمل فقال رحمه الله فان دل أي لفظ فإن دل على أحد معنيين أو أكثر لا بعينه وتساوت ولا قرينة فمجمل أي فهو مجمل مجمل هذا اسم مفعول من أجمل يجمل فهو مجمل فهو, فهو مجمل والمجمل في اللغة هو المجموع هو المجموع من أجملت الحساب إذا جمعته ويطلق أيضا في اللغة على الخلط والإبهام لذلك يقال له معاني المجموع والخلط والمبهم والمحصن أما في الصناح فحده يصنف هنا بقوله فإن دل هذا عطف على قوله وان دل على معنى واحد لا يحتمل غيره الذي هو النص يعني اللفظ كما سبق قد يدل على معنى واحد لا يحتمل غيره قلنا هذا هو حد حد النص ما دل على معنى واحد لا يحتمل غيره نص إذا أفاد ما لا يحتمل غيرا وظاهر ان الغير احتمل اذا إذا دل على معنيين هو في أحدهما أظهر من الآخر حينئذ نقول هذا الظاهر ماذا بقي؟ بقي ان يدل على معنيين فأكثر دون ترجيح لأحدهما على الآخر دون أن يكون اللفظ ظاهرا في واحد دون الآخر إذن النص لا يمكن أن يدخل في المجمل لماذا؟ لأن المجمل احتمل معنيين فأكثر والنص مختص بماذا بالدلال على واحد النص أن يدل على واحد تلك عشرة كاملة لا يحتمل غير العشرة فحينئذ إذا دل على معنى واحد لا يمكن أن يتبادر إلى أنه مجمل أو ظاهر فإذا دل على معنيين ننظر في هذين المعنيين إن كان اللفظ دالا على معنيين إلا أنه دون قرينة خارجية إلا أنه في أحدهما أظهر من الآخر بذات اللفظ نقول هذا هو الظاهر فإن لم يدل على أن أحدهما أظهر من الآخر لم يترجح أحد المعنيين نقول هذا هو المجمل إذا تساوى المعنيان ولا قرينه يعني خارج على ما ذكره المصنف فإن دل يعني اللفظ فإن دل أي اللفظ على أحد معنيين على أحد معنيين هذا العبارة مشكلة يعني. أحد معنيين كيف نقول على أحد معنيين هذا فيه إشكال لعل أحد هذه زائدة فإن دل على معنيين أو أكثر لا بعينه هذا يعود على قوله أحد حينئذ كيف قال أن المجمل دل على معنيين والمعنيان متساويان هذا فيه إشكال فيه فيه نوع ما دل على فإن دل على أحد معنيين أو أكثر لا بعينه كيف دل على أحد معنيين لا بعينه ثم نقول هو مجمل إن دل بمعنى أن الدلالة قد حصلت بالفعل لا يقال في اللفظ دل على معنى إلا والدلالة قد حصلت بالفعل بحيث إنه إذا أطلق اللفظ فهم المعنى حينئذ إذا قيل الظاهر دل على أحد المعنيين الأرجح فإذا أطلق لفظ الأسد صرف إلى الحيوان المفترس رأيت أسدا حين الأسد هذا له معنيان أحدهما أرجح وهو الحيوان المفترس وأحد الثاني مرجوح وهو الرجل الشجاع فإذا أطلق قيل رأيت أسدا حمل على ماذا؟ على الحيوان المفترس على أحد المعنيين إذا له معنيان فنقول لفظ الأسد دل بلفظه دل دون قرينة خارجة دل على أحد المعنيين وهو كونه حيوانا مفترسا لأن هذا شأن الظاهر لكن القول بأن المجمل دل على أحد معنيين لا بعينه هذا فيه نوع شكان ولذلك عبارة صاحب المختصر التحرير بأنه ما تردد بين محتملين فأكثر على السواء هذه عبارة اجود ما تردد بين محتملين فأكثر إذن تردد بين محتملين لو قيل دل على أحد المحتملين صار نصا وحينئذ لو قيل دل على أحد المحتملين لا بعينه كيف هذا ياتي كيف دل على واحد لا بعينه هذا فيه إشكال فيه إشكال من حيث هو إجمال قد يقال إنه دل بشيء آخر طيب والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروا قد يقول قال الظاهر هو كما قال المصنف ثلاثه قروا هذا قر يدل على ماذا ماذا يفهم منه الطهر والحير هل هو أحدهما أظهر من الآخر الجواب لا لكن إذا عين في الآية بأنه الطهر أو بأنه الحير حينئذ تعين دل على أحد اللفظة نقول لا إذا وردت القارين وتعين أحد اللفظين زال الإجمال زال زال الإجمال والحد هنا المجمل قبل التبيين قبل التبيين أما إذا وقع البيان ارتفع الإجمال فحينئذ كيف نعرف المجمل بعد رفع الإجمال لا يتحدد ويتعين أحد المعنيين إلا إذا جاءت قارين خارجة فإذا جاءت قارين خارجة خرج عن حد المجمل ونحن نريد أن نبين ونحد المجمل قبل ورود البيان حينئذ نقول ما تردد بين محتملين فأكثر على السوا ما لفظ أو فعل تردد بين محتملين أخرج النص أخرج النص لأن النص ليس له إلا محتمل واحد جاء زيد، زيد هذا لا يحتمل إلا الذات المشخص الواحدة فأكثر على السوا محتملين فأكثر لان المجمل قد يكون دالا على معنيين فقط وقد يكون دالا على أكثر من من معنيين على السواء المقصود به تساوي المعنيين أخرج الظاهر لأن الظاهر يدل على معنيين الا أنه في احدهما ارجح من من الاخر والمجمل يدل على معنيين فأكثر الا أنه ليس احدهما اظهر من من الاخر فقوله على السواء يعني متساويين مستويين هنا أخرج الظاهر وإن دل على معنيين إلا أنه في أحدهما أظهر كذلك دلالة اللفظ على الحقيقة والمجاز كأسد أسد هذا يستعمل في الحقيقة والمجاز هل يدل على الحيوان المفترس والرجل الشجاع الشجاع والمعنيان متساويان نقول لا بل هو أحدهما في أحدهما أظهر من الآخر وهو دلالته على الرجل الحيوان المفترس دلالته على الحيوان المفترس أظهر من دلالته على الرجل الشجاع. إذا نقول في السوا في تحديد بيان المجمل بأنه ما تردد بين محتملين فأكثر على السواء ما هذا موصول يصدق على القول والفعل لأن الفعل قد يكون فيه إجمال كذلك القول قد يكون فيه إجمال وتردد بين محتملين أخرج النص فإنه يعيل أحد المعنيين نص إذا أفاد ما لا يحتمل معنا إذا ما تردد بين محتملين فأكثر على السواء خرج بمحتملين النص وعلى السواء أخرج الظاهر والحقيقة التي لها لها مجهس أما قول المصنفون إذا عرفنا معنى المجمل على ما ذكره صاحب المختصر فإن دل على أحد معنيين على أحد معنيين هنا لم يدل على معنيين لم يدل على معنيين بل عين أحد المعنيين وهذا قبل الإجمال أو بعد الإجمال التعيين يكون بعد, بعد بعد ورود المبين بعد ورود المبين فإن دل على أحد معنيه لذلك بعض يقول لا يتصور الإجمال إلا في لفظ له معنيان وهذا حق لا يتصور الإجمال إلا في لفظ له معنيان فأكثر على السواء فأكثر على السواء وأما كونه دالا على واحد بعد رفع الإجمال فهذا خرج عن حيز الإجمال خرج عن حيز الاجمال هذا الذي يظهر العلم عند الله فان دل على احد معنيين او اكثر لا بعينه, لا بعينه على ما ذكره المصنفون لا بعينه اراد به الاحتراز عن الظاهر الاحتراز عن عن الظاهر وتساوت اي المعاني وتساوت تلك المعاني ولا مزية لأحدهما على الآخر ولا قرينة ولا قرينة يعني قبل رفع الإجمال يحكم على اللفظ بأنه مجمل قبل ورود البيان أما بعده فحينئذ نقول ماذا؟ ارتفع البيان ارتفع الإجمال ولذلك حكم المجمل وجوب التوقف فيه حتى يري الدليل خارجي هذا حكمه إذا عرفنا النص نقول واجب العمل به الظاهر واجب العمل بما دل عليه وهو المعنى الراجح طيب المجمل دل على معنيين فأكثر على السوا ولا قرينة نقول يجب التوقف حتى يرد الدليل الخارجي المبين والمميز لأحد المعنيين على على الآخر وقد حده قوم بما لا يفهم منه معنا عند الإطلاق إذا أطلق اللفظ هكذا لا يفهم منه معنى لا يفهم منه معنى وهذا فيه إشكال لأن الذي لا يفهم منه معنى هو المهمل وليس الموضوع والمجمل قسم من أفسام الموضوع إذا لابد أن يكون له معنى فعينيذن قولهم بما لا يفهم منه معنى عند الإطلاق إذا أطلق اللفظ دون تركيب لا يفهم منه معنى معين نقول هذا أو لا يفهم منه معنى على الإطلاق نقول هذا لا وجود له في اللفظ المستعمل بل هذا قسم أو نوع من انواع المهمل والمهمل هو الذي لم تضعه العرب لأن اللفظ نوعا مهمل وموضوع المهمل هو الذي لم تضعه العرب وهو الذي لا معنى له كرفعج مقلوب جعفر وديث مقلوب زيد أما الذي وضعه العرب فلا بد ان يكون له, له معنى وقد حده قوم بما لا يفهم منه معنى ولكن نقول المجمل يفيد معنى المجمل يفيد معنى لكنه غير معين غير معين ولذلك بعضهم قال لو قيد هنا لا يفهم منه معنى معين لصح الحد لصح الحد لو قال لا بما لا يفهم منه معنى معين عند الإطلاق صح الحد وهذا يرد أيضا ما ذكرته السابق فإن دل على أحد معنيين نقول المجمل لا يفهم منه أحد المعنيين فيكون في المشترك إذا عرف لك أو عرف لك المجمل بأنه ما دل على معنيين فأكثر على ولا ولقرين مثاله قوله جل وعلا والمطلقات يتربصنا بأنفسهن ثلاثة قرو ثلاثة قرو هذا جمع قرء أو قرء بالفتح والضم في وجهان والقرء يطلق في اللغة على الطهر والحيط على السواء حينئذ إذا أطلق ثلاثة قروه ثلاثة قروه يحمل على المعنيين وهما متضادان إذن لابد من مرجح لابد من مرجح خارجي فحينئذ نقول ثلاثة قروه هذا اللفظ في هذا التركيب مجمل يجب التوقف فيه ولا يعمل به حتى يرد الدليل يبين لنا ما المراد هل المراد به الحيض أم الأطهار حينئذ يلتمس دليل خارج عن الآية قال فيكون في المشترك يعني أين يقع أين يكون المجمل يكون في الفعل ويكون في الاسم ويكون في الحرف يعني الإجمال والإبهام وعدم التعيين يدخل الأسماء ويدخل الأفعال ويدخل الحروف فيكون يعني يوجد في المشترك وهو نوع من أنواع الأسماء المشترك في المفرد عند القائلين بامتناع تعميمه لابد من القيد لأن المشترك له معنيان فأكثر له معنيان فأكثر قد تكون هذه المعاني متضادة يتعذر حمله على معنيه معا كالأقراء لا يمكن حمل اللفظ على معنيه لماذا؟ لأن كل منهما مضاد للاخر فلا بد من تعيين لا بد من دليل خارجي، وإن دل على مختلفين فأكثر لا متضادين، فحينئذ الأصح في باب العموم أنه إذا علق حكم على مشترك مختلف المعاني ولا مرجح خارجي يحمل على جميع المعاني، فإذا قال عندي عين عندي عين فنقول عين هذا مطلق. مشترك يدل على ماذا العين الجارية عين الباصرة الجاسوس لأخره له معاني متعددة نقول هل بين هذه المعاني تنافن ليس بينها تناف. إذا لم يكن ثم تناف بينها فحينئذ يصح حمل المشترك على جميع معاني وهذا الأصح عند الشافعي رحمه الله والمرجح في المشترك لكنه نجعله من من قسيم المجمل من قسيم المجمل نوع من أنواع المجمل لكن نقول لابد من تقييده عندما عندما لا يحمل المشترك على معانيه المختلفه عند الاختلاف اما من قال انه يمنع حمل المشترك على معانيه ولو كانت غير متضاده حينئذ يجعله من قبيل المشترك من قبيل المجمل فلو قيل عندي عين عندي عين عين هذا يحتمل معان مختلفه غير متضاده هل هذا من قبيل الإجمال أو من قبيل العام الذي يحمل على كل أفراده هذا فيه نزاع المصنف جعله هنا من قبيل الإجمال والأصح أنه إذا لم يكن تناف بين معانيه المختلفة فعينئذ يحمل على كل, المعاني على كل المعاني فيكون في المشترك يعني في المشترك المفرد اللفظ المفرد عند القائلين بامتناع تعميمه قيده عند القائلين بامتناع تعميمه اما من جوز تعميمه على افراده المختلفه حينئذ المشترك ليس من قبيل المجمل وهو ما توحد لفظه وتعددت معانيه باصل الوضع وهو اي المشترك ما توحد لفظه يعني اتحد لفظه كعين وتعددت معانيه تعددت معانيه لفظ عين هذا اتحد اللفظ ويطلق ويراد به العين الباصرة والجارية والذهب والفضة والجارية هذه معاني مختلفة كل معنى كل معنى وضع له لفظ خاص ولكن هذا اللفظ الخاص هو عين اللفظ الآخر فوضع لفظ عين على الباصرة فالباصرة عين ووضع لفظ عين على الجاسوس فالجاسوس معنى العين ووضع لفظ عين على الذهب فحينئذ الذهب نقول هذا له وضع خاص وهو عين إذن اللفظ واحد عين وعين وعين ولكن المعاني متعددة هل الوضع متحد أو متعدد؟ نقول متعدد الصحيح أنه متعدد فإذا وضع لفظ عين للذهب وضع مرة أخرى لفظ عين للفضه ثم وضع مره ثالثه لفظ العين على الجاسوس وهلم جرى فنقول اتحد اللفظ لانه مؤلف من عين ويا ونون مسمياتها والمعاني مختلفة والوضع متعدد والوضع متعدد وهذا الفرق بين المشترك المعنوي والمشترك اللفظي لأن المشترك اللفظي اللفظ متحد والمعنى ها المعنى في المشترك المعنوي متحد والوضع متحد احسنت ما متحد لفظه ومعناه ووضعه نقول هذا مشترك ماذا مشترك معنوي كالانسان الانسان معناه ما هو حيوان ناطق نقول حيوان الناطق هذا مشترك اشتراكا معنوية فدل لفظ إنسان على حيوان الناطق، فيوجد في زيد وعمر وخالد الأخري اللفظ واحد وهو إنسان فنقول زيد انسان وعمر انسان وخالد انسان اللفظ واحد كما نقول العين الجارية عين والبحر عين والفضة عين إذا اللفظ واحد متحد والمعنى واحد وهو كونه حيوان ناطقا والوضع واحد، يعني وضع لفظ إنسان مرة واحدة. وضع لفظ إنسان مرة واحدة. إذا نقول الفرق بين المشترك المعنوي والمشترك اللفظي أن المشترك المعنوي اتحد لفظه ومعناه ووضعه كلها متحدة. والمشترك اللفظي ما تعدد اتحد لفظه وتعدد معناه ووضعه. و إذا كل لفظ مشترك كالقرء وضع مرة دالا على الطهر ووضع مرة دالا على على الحيض فحينئذ إذا أطلق لفظ قرن نقول هذا مشترك لماذا هو مشترك؟ لأن اللفظ واحد مسماه الطهر مرة ومسماه الحيض مرة أخرى واللفظ واحد والمعنى متعدد الذي هو الحيض والطهر هل الوضع واحد وضع مرة واحدة دفعة واحدة للمعنيين نقول لا لكل معنى وضع له وضع خاص هذا هو المشترك لكن قال بأصل الوضع هنا قال ما توحد لفظه يعني اتحد لفظه كعين وتعددت معانيه تعددت معانيه بأصل الوضع بأصل الوضع ما مراده بأصل الوضع أراد به أن التعدد مع اتحاد اللفظ قد يكون بالنقل كالأعلام وقد يكون بالمجاز كالحقيقة مع مع المجاز حينئذ نقول الأسد له معنيان الحيوان المفترس والرجل الشجاع تعددت معانيه أو لا؟ تعددت معانيه لكن بأصل الوضع لا وإنما وضع اصلا دالا على الحيوان المفترس ثم استعمل ثانيا في الرجل الشجاع إذا التعدد هنا ليس بأصل الوضع ليس بأصل الوضع كذلك الأعلام المختلفة الأعلام والاسماء الأسماء المنقولة الأسماء المنقولة فضل فضل هذا مصدر وضع للدلاله على الزيادة في أصله سمي رجل بفضل علم صار اتحد لفظه أو لا تعددت معانيه أو لا تعدد معانيه تعدد الوضع لا هذا منقول هذا منقول فحينئذ الأسماء المنقولة تشترك مع المشترك في قدر المشترك وهو اتحاد اللفظ وتعدد المعنى فالرجل الذي يسمى بفضل لو سميت رجلا بفضل نقول وجد فيه قيدان من المشترك وهو اتحاد اللفظ تقول هذا فضل الله فضل الله هذا له معنى خاص وتقول جاء فضل اسمه الفضل جاء فضل هذا اسم إذا اتحد اللفظ وتعدد المعنى فضل الله ليس هو عين الذات المشخصة شيء آخر فحينئذ المعنى. تعدد المعنى لكن نقول ليس بأصل الوضع وإنما بالنقل والشرط في الاشتراك أن يكون اللفظ متحدا والمعنى متعددا والوضع متعدد والوضع متعدد لا بد من هذا فقوله بأصل الوضع يعني لا بنقل ولا بمجاز فأخرج الأسماء المنقولة والمجاز كالعين والقرء مثل بمثالين مثل بمثالين هل نستطيع أن نأخذ فائدة من المثالين لما كرر النحاء الأصل عندهم قاعد أنهم لا يكرر المثال إلا لفائدة زائدة ليست موجودة في الأولى وهنا هل يمكن ناخذ فائدة ها ما اي اي اذا القول وتعددت معانيه هذا نوعان تعددت معانيه مع التضاد وتعددت معانيه مع الاختلاف التضاد يعني لا يمكن الجمع بينهما حينئذ لو قيل النص ثلاثة قروا لا يمكن أن يجمع يكون الحكم مرتب على قروا وهي كما هي المراد بها الطهر والحيط لأنهم ضدان إذا كانت المرأة الطاهر فهي غير حائط وإذا كانت حائط فهي, فهي طاهرة متلازمة لا يمكن أن يجتمعها مرة واحدة لكن لو قال عندي عين يمكن يكون عنده عين الباصرة وعنده ذهب وعنده فضة وعنده عنده الاخر يمكن تجتمع كلها ليست متضادة إذا قال عند عين يمكن يقول يفهم منه عين باصر إذا ليس عنده ذهب ولا عنده شيء لا اذا المتعدد المعنى من المشترك قد تكون المعاني متضادة وقد تكون المعاني مختلفة لا متضادة ولكن الأصح هناك إذا علق الحكم على مشترك وله معنيان مختلفان غير متضادين أو غير متضادين حمل الحكم على أفراده حمل الحكم على أفراده هذا لا صح وهذا دليل الجمهور في تعميم فضل الصلاة في الحرم كله قالوا علق الحكم على المسجد الحرام بمائة ألف صلاة والمسجد الحرام استعمل في لغة الشرع في القرآن والسنة مرادا به الحرم كله سبحان الذي أسره بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ويطلق ويراد به آه البيت بيت الكعبه ما يسمى به مسجد الكعبه الذي هو مجاور له فحينئذ اذا علق حكم على المسجد الحرام نقول حمله على الحرم كله وحمله على المجاور الكعبه نقول هذان معنيان مختلفان لا يتضادان فحينئذ الاصح ان يحمل على المعنيين فيقال الصلاه في الحرم المكي بمعنى الحرم كله بمائة ألف صلاة لماذا؟ لأن الحكم المعلق على لفظ مشترك ماذا؟ يحمل على كل المعاني وهذا مذهب الشافعي والأكثر فإذا قيل جاء في حديث جابر إلا مسجد الكعبة فما الجواب؟ إلا مسجد الكعبة نقول الجواب أن الكعبة في الشرع اسم من أسماء مكة جعل الله الكعبة البيت الحرام قيما للناس هديا بالغ الكعبة أطلقت الكعبة مرادا بها الحرام فحينئذ قال إلا مسجد الكعبة يعني إلا مسجد مكة فحينئذ صار نكرا مضاف معرف فيعم فصار هذا دليل آخر من جهة أخرى اذا المشترك نقول الأصح إذا حمل إذا علق الحكم على لفظ مشترك وكان له معاني متعددة وغير متنافيه الاصح انه يحمل على جميع جميع المعاني كالعين هذا له معاني متعددة ولكنها مختلفه لا متضاده والقرء بالفتح والضم أيضا له معاني له معنيان وهما متضادان والمختار اذا وقع الاجمال في اللفظ المشترك في اللفظ المشترك والمختار أراد به التصريف في مختار الالف هذه منقلبه منقلب عن يا منقلبه عن عن يا فإذا كانت منقلبه عن يا حينئذ لابد أن تكون محركة لأن الالف إذا كانت منقلبه عن يا شرط القلب ماذا؟ تحركها فحينئذ تحركها إما بفتح أو كسر إما بفتح أو كسر فإذا فتحت تغير المعنى فصار مختير اسم مفعول وإذا كسرت تغير المعنى فصار مختير, مختير الذي هو اسم الفاعل فحين صار إبهام صار إجمال صار عدم تعيين فدل لفظ المختار على معنيين تردد بين معنيين محتملين هل المراد به اسم الفاعل أو المراد به اسم المفعول إذا القرء والعين من حيث الدلالة الاشتراك وقع في ماذا؟ في دلالة اللفظ والاجمال وقع من جهة الاشتراك وأما في المختار فهو من جهة التصريف اللفظي اللفظ لذلك قال والمختار للفاعل والمفعول للفاعل يعني لاسم الفاعل وللمفعول يعني لسم المفعول فإذا قيل هذا او زيد مختار زيد مختار صرفه اجمال لا تدري هل زيد اختير من غيره أو هو مختار مثل ذلك هل هو الذي اختار او الذي اختير زيد مختار هو الذي اختار او هو الذي اختير يحتمل المعنى لماذا لان مختار الالف هذه منقلبه عن ياء متحركه اما بفتحه او كسره ما الذي يعين لابد من قرينة خارجه فلذلك لو قيل زيد مختار من كذا اسم مفعول زيد مختار لكذا صار اسم فاعل اذا لابد من قرينه هي التي تعين المراد ولا يضار كاتب ولا شهيد ولا يضار اليا مضمومه اليا مضمومه يضار فحينئذ يضار هل هو مبني للفاعل او مبني للمفعول هل هو يضارر أو يضارر بفتح الراء الأولى أم بكسرها إن كانت بفتح الياء الأولى حينئذ ولا يضار كاتب صار كاتب نائب فاعل وإذا كان يضارر صار كاتب فاعل فيختلف المعنى يختلف المعنى لكن المرجح أنه اسم, فا... اسم فاعل لماذا لأن قال وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم وهذا خطاب لي للشهداء فهو أولى أن يجعل اسم فاعل والمختار للفاعل والمفعول والواو إذن كما وقع الإجمال في الاسم المشترك ومن جهة التصريف في الأسماء المختار كذلك يقع في الحرف ومثاله الواو الواو تأتي للعاطف وتأتي للابتداء وقد يحتمل اللفظ الواحد التركيب أن تكون للابتداء وأن تكون للعاطف فعينئذ يقع الاجمال وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم الواحد فيها اجمال هل هي للابتداء فعينئذ تكون الجملة مسانفة ويكون الراسخون في العلم لا يعلمون الغيب المتشابه وإنما استأثر الله به أو تكون للعاطف فعينئذ وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون على حسب ما علمهم الرب جل وعلا فالمعنى يختلف حينئذ نقول وقع الاجمال في ماذا في حرف في حرف كذلك قوله فتيمم صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه من هل هي للابتداء او للتبعيض يختني في الحكم فيها اجماع إذا كانت للابتداء معناه ابتداء المسح من الصعيد الطيب ولا يشترط فيه أن يعلق باليد تراب وإذا كانت للتبعيض حينئذ لابد أن يعلق في اليد ترام يختلف المعنى والواو لعطي الابتداء وأما الفعل كقوله تعالى والليل إذا عس عسى, عس عسى هذا فعل يطلق بمعنى أقبل وأدبر أقبل وأدبر والاقبال والإدبار متضادان ثم قال ومن هو إذا بيّن لك حقيقة المجمل وبيّن لك أنه يقع في الاسم وفي الحرف وكذلك الفعل وحكمه كان ينبغي أن يذكر التوقف وجوب التوقف حتى يرد دليل يبين المراد ثم ذكر بعض ما وقع فيه نزاع هل هو من قبيل المجمل او لا والاصح انه ليس من قبيل المجمل لان المجمل اذا صار من الاستنباطات المعاني والفهوم تختلف حينئذ تختلف احكام المجتهدين هل هذا مجمل او لا فبعضهم يرى أنه مجمل وبعضهم يرى انه غير غير مجمل. من ذلك مما اختلف فيه والأصح أنه غير مجمل عند القاضي وبعض المتكلمين حرمت عليكم الميتة حرمت عليكم أمهات هذا سبق الاشاره إلي ان الحكم الشرعي متعلقه فعل المكلف فعل المكلف الذي هو صفة المكلف هو الذي يتعلق به التحريم والإجاب والندب والكراهه والإباحة لكن الذوات عين الشيء لا يتعلق بها تحريم فهذه مثلا الخشب لا يتعلق بها تحريم وإنما يتعلق التحريم بفعل المكلف في صنعه لهذه ما الذي أراد به أراد به خيرا أم معصية حينئذ يتعلق به فعل مكلف أما عين والذات فهذه العصر أنها لا يتعلق بها التحريم حرمت عليكم الميتة الميتة حرام حرمت عليكم أمهاتكم قالوا حرمت عليكم الميتة هنا فيه إجمال هل حرم علينا بيعها لمسها النظر إليها الأكل من محتمل هذا محتمل هذا أو ذاك أو ذاك وكلها أحكام وهي متساوية فوقع الإجمال حرمت عليكم أمهاتكم هل الحرام الوطء أم اللمس أم النظر قالوا هذه احتمالات وكلها متساوية كلها متساوية وإنما يقدر هنا فعل حرمت عليكم الميتة أكلها هذا فعل من أو صاف المكلفين أو لمسها أو النظر إليها أو بيعها إذا لابد أن يتعلق الحكم حرمت بفعل للمكلف يتعلق بالميتة كذلك حرمت عليكم لا لابد أن يعلق الحكم حرمت بصفة للمكلف باعتبار ماذا؟ الأمهات النظر إليها حرام أو لمسها أو تقبيلها أو وطوها كل أحكام متساوية ولا مرجح لأحدهم على أخر فوقع إجمال فوقع هكذا قال القاضي وبعض المتكلمين ومنه عند القاضي وبعض المتكلمين حرمت عليكم الميتة وحرمت عليكم مهاتكم لتردده تردد وقع التردد كما قال هناك الفتوح ما تردد بين محتملين وهنا تردد بين محتملين فأكثر على ولا مرجح لتردده في الميتة بين الأكل والبيع الأكل والبيع تعلق بالميتة واللمس والنظر هذا في ماذا في شأن الأمهات لكن يريد أيضا بقي الوط والجواب أنه نقول لا نسلم أنه من المجمل لا يسلم أن قوله جل وعلا حرمت عليكم الميتة وحرمت عليكم مهاتك أنه من المجمل ولا نسلم أيضا بأنه لا مرجح لو وجد الاحتمال نعم لكن نقول ثم مرجح ومخصص وهو العرف على ما ذكره المصنف ولا نسلم أيضا بأنه لا مرجح بل المرجح موجود وهو العرف فإن القاعدة العامة في الشرع أن الحكم المضاف إلى العين إلى الذات التي ليست بفعل مكلف ينصرف لغة وعرفا إلى ما أعدت له هذه العين وما كان اللائق بها فعينئذ إذا حرمت الميته ومعلوم أنها محرمة لنجاستها ما الذي حرم نظر إليها شمها نقول لا بل أكلها أكلها قال هنا ورده يعني رد كلام القاضي بأن نقول هو مخصص أي ما أضيف التحريم إلى الذات إلى العين مخصص بالعرف في الأكل في شأن الميتة والوطء في شأن الأم فليس منه فإذا كان مخصصا حينئذ لا إجمال وما يكون الإجمال إذا وقع تردد بين المحتملين مع السوا مرجح وهنا نقول أول ما تقرأ الآية حرمت عليكم الميتة علما أن المحرم هو أكلها فإن هذا التخصيص جاء من جهة العرف واللغة من جهة العرفي واللغة وهذا مقصود بالنظر الآية ذاتها ليس بمجموع الأدلة يعني حرمت عليكم الميتة دون أن تقرأ بقية الآيات أو النصوص من السنة وإنما ينظر للنص نفسه هل هذا مجمل أو لا حرمت عليكم الميتة هل هذا النص مجمل أو لا نقول ليس بمجمل لأن الشرع خاطب المكلفين وخاطبهم بماذا بأعرافهم بما يعرفونهم فعينئذ صار العرف مخصصا فمنذ أن سمعوا حرمت عليكم الميتة لا ينصرف الذهن إلا إلى تحريم الأكل وحرمت عليكم أمهاتكم لا ينصرف الذهن إلا إلى تحريم الوطع فليس منه يعني من المجمل وعند الحنفية الأحناف منه أي من المجمل قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بطهور ولا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ولا وضوء إلا بسم الله الرحمن الرحيم كل نص ورد فيه تسليط النفي على حقيقة شرعية فهو مجمل عند الأحناف مجمل عند عند الأحناف لماذا ما وجه الإجمال ومنه قول صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بطهور لأن لا صلاة إما أن يحمل على الصلاة الحقيقية أو على حكمها هكذا قال الأحناف إما أن يحمل على الصلاة الحقيقية بمعنى وجودها الفعلي للوجود الشرعي فحينئذ قال الأول لا يمكن أن يحمل عليه لماذا لجواز وجود صلاة من محدثين إذا وقعت الصلاة من المحدث قالوا وردت الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بطهور إذا لا يمكن أن نحمل النص هنا على ماذا على الصلاة الموجودة بالفعل ولا تقيد بالشرع ليست الصلاة الشرعيه وإنما الصلاة من حيث هي صلاة أو إلى حكمها حكم الصلاة وحينئذ يقع الإجمال وهو أن حكم الصلاة هنا إما الصحة وإما الاجزاء وإما الكمال وإما القبول لا صلاة إلا بطهور لا صلاة مجزعة لا صلاة مقبولة لا صلاة كاملة لا صلاة صحيحة هذه اربع احتمالات على السواء وليس حكم أول من حكم فوقع الإجمال وقع الإجمال عرفتم وجه الأحناف يقولوا لا صلاة إلا بطهور هذا مجمل لماذا؟ قالوا لأنه يحتمل أحد أمرين النص هذا ومثله كل نص سلط فيه النفي على حقيقة شرعية لا صلاة لا إيمان لا وضوء إلى آخره كل نفي سلط على حقيقة شرعية قالوا يحتمل أحد امرين إما الوجود لذلك المنفي وهذا متعذر باطل لماذا؟ لأنه يوجد صلاة من محدث فوجدت الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم نفى الصلاه فكيف وجدت؟ لا يمكن أن ينفي النبي صلى الله شيئا ثم يوجد وقد وردت الصلاة صلاة المحدث إذن هذا باطل ذهبوا إلى أمر الثاني وهو الحكم حكم الصلاة قالوا الحكم هذا يحتمل أربعة احتمالات أو ثلاث الصحة الاجزاء القبول الكمال فعليذ ما الذي نقدره في النص لا صلاة صحيحة بغير طهور لا صلاة مجزئة بغير طهور لا صلاة كاملة لا صلاة مقبولة فاستوت الأحكام هل أحد هذه الأحكام اولى بالتقدير من الآخر قالوا لا السوة الأحكام إذا وقع الإجمال وقع الإجمال لذلك قال هنا ومنه وعند الحنفية منه من المجمل قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بطهور ليس النص فقط هذا بل كل نص يشابهه والمراد على فهم الأحناف نفي حكمه نفي الحكم هذا المراد بهذا النص لماذا لا يجوز الوجه الثاني وهو نفي الفعل قالوا لامتناع نفي صورته لوجود صلاة محدث فلما وجدت الصلاة من المحدث امتنع نفي صورة الفعل فحينئذ لم يبقى عندنا إلا إلا الحكم وليس حكم أولى من حكم والمراد نفي حكمه دائما يختصرون في المقدمات والمراد نفي حكمه لامتناع نفي صورته إذا جوز لك في هذا الحديث احتمالي نفي الصورة ونفي الحكم قال والمراد من النص نفي الحكم لا نفي الصورة التي الفعل فإذا كان المراد نفي الحكم والحكم يتعدد ويتنوع وليس حكم أولى من حكم فوقع الإجمال فحصل في النص تردد بين محتملين فأكثر على السواء فنطلب المرجح قال المصنف قلنا يعني ردا على هذا القول قلنا فتتعين الصورة الشرعية قلنا فتتعين الصورة الشرعية هنا دل على أن مقدمة محذوفه كانه قال قلنا ليس ذاك من المجمل ليس ذاك من المجمل فليس النص من المجمل وهذا حق لماذا؟ لأن المراد ليس حقيقة الفعل من حيث هو بل, بل الشرع بل الشرع إذا تكلم بحقيقة شرعية حمل اللفظ على مراده هو لا على مراد غيره ولذلك سبق أن التفريق بين الحقائق اللغوية والشرعية والعرفية فائدته أن الشارع ولذلك قال لي ويتعينها باللافظ بمعنى أن الشارع إذا نطق وتكلم بالصلاة حملنا الصلاة على مفهومه في الشرع ولا نحمله على مفهومها الصلاة في اللغة ولا في العرف فحينئذ إذا قال لا صلاة أي لا صلاة شرعية وحينئذ إذا نفيت الصلاة الشرعية إما لفوات ركن أو شرط أو وجود مانع وأما الفعل نفسه فلا يلتفت إليه فلذلك لو صلى بلا بلا وضوء نقول صلى لم يصل إذن كيف ينفى هذا الفعل هو لم يقع لم تقع الصلاة أصلا فحينئذ لا صلاته المراد بالصلاة صلاة شرعية ولذلك صح النفي في قول المصطفى صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته إنك لم تصلي إنك لم تصلي هذا النفي لأي شيء للصلاة الشرعية وهو قد قام وركع قال لا احسن الا هذا يا رسول الله المن ما هو الصلاة الشرعية والذي وجد ليس بصلاة شرعية الأحناف فهموا النص بما فعله المسيح قال صلاه صلاة إذن صلاة الفعل الصورة نقول لا النفي المسلط على الحقيقة الشرعية يحمل على صورتها الشرعية لا الفعل من حيث هو فلو قام ركع وسدد من العشاء إلى الفجر ولم يقرأ الفاتحة نقول ليست بصلاة شرعية لفواتركم واضح هذا لذلك قال هنا قلنا فتتعين الصورة الشرعية يعني الحديث وما شاكله ليس مجملا فتتعين الصورة الشرعية ولا نحتاج إلى إضمار حكم لا نحتاج إلى إضمار حكم لماذا لأن حرف النفي إذا سلط على حقيقة شرعية حمل على الصورة الشرعية فحينئذ لا صلاة أي لا صلاة معتد بها شرعا إلا بطهور إلا, إلا بطهور لا صلاة لا صيام لمن يبيت الصيام لا صيام نقول لا صيام شرعيا لا يعتد به شرعا فوجوده وعدمه سواء وجوده وعدمه سواء ولا نلتفت له الوجود الفعلي الخارج عن حدود الشرع فإذا صلى صلاة وقد ترك ركنا أو فوت شرطا أو قام مانع فلا نسميها صلاة ارجع فصلي فإنك لم تصل إذا نفى وأثبت مع وجود الفعل الخارج مع وجود إذا نقول هذا ليس من من ليس من من المجمل ثم قال ويقابل المجمل المبين شرع في بيان المبين ما هو المبين قال ويقابل المجمل المبين مبين اشعرابه فاعل والمجمل مفعول به والمجمل مفعول به المبين هذا اسم مفعول بُيِّن يبين فهو مبين مبين اسم مفعول وهو لغتنا الموضح والمظهر والمفسر الموضح هو المبين والمفسر والمظهر فهو حينئذ يقابل ماذا؟ يقابل المجمل حصلت المقابلة المجمل فيه إبهام مبهم، والمبين نقول هذا موضح ومفسر إذا قابله لذلك قال ويقابل المجمل المبين لأن المجمل لا يفهم منه المراد إلا بدليل خارجي والصلاح عن المجمل المبين ما فهم منه عند الإطلاق معنى معين بأصل الوضع أو بعد البيان ما فهم منه عند الإطلاق معنى معين بأصل الوضع أو بعد البيان ما فهم ما لفظ فهم أدرك الفهم وإدراك معنى الكلام فهم منه عند الإطلاق إذا أطلق اللفظ معنا معين أخرج ماذا المجمل لأنه يقابله بأصل الوضع أو بعد البيان بأصل الوضع أو بعد البيان قسم لك المبين إلى قسمين مبين ابتداء لم يقع فيه إشكال ثم بي وهذا كثير في الشر مبين ابتداء باصل الوضع تقول ارض وسماء هل هو مثل قر وعين لا ليس مثلهم ارض وسماء واضح بين مفسر باصل الوضع ابتداءا هو مبين والنوع الثاني اشار اليه بقوله او بعد البيان كان يقول ثلاثه قرو ثم ياتي دليل الخارج فيعين ان المراد به الاطهار او الحيض فحينئذ المبين نوعان مبين ابتداء باصل الوضع ومبين بعد بعد البيان يعني يقع اشكال واجمال ثم ياتي المبين هنا قال وهو المخرج من حيز الاشكال الى الوضوح المخرج المخرج من حيز الاشكال من حيز الاشكال الى الوضوح هذا إذا أردنا المعنى العام للحد نقول هذا يتعين أن يكون المراد به النوع الثاني للأول لأن المبين قلنا قسمان ما كان بأصل الوضع امتداء وما كان بعد البيان حصل إجمال إشكال ثم جاء المبين هذا الحد الإخراج أو المخرج من حيز الإشكال إذا وقع فيه إشكال وقع فيه خفاء فجاء المبين فوضحه وكشف معناه إذن يختص هذا الحد بالنوع الثاني. هذا أول اعتراض على هذا الحد أنه لا يشمل البيان ابتداء، وإنما يختص بالمبين بعد وقوع الإشكال. والبيان الاصح أنه يقع ابتداء ويقع بعد وقوع الإشكال. المخرج من حيز الإشكال يعني من صفة وحال الإشكالي. والمراد به خفاء المعنى المراد من اللفظ يطلق اللفظ مشتركا بين معنيين متضادين ثم يأتي دليل خارجي فنقول ثلاثة قرو المراد بها الحيض نقول قرو هذا مبين لماذا؟ لأنه كان مشكلا فيه نوع خفاء لا يعرف هل المراد به الأطهار أم الحيض فجاء دليل خارجي فعين أن المراد به الحيض مثلا فصار ثلاثة قروء مبينا إذن أخرج من حيز الإشكال إلى الوضوح بدليل خارجي وهو المخرج من حيز الإشكال حيز هذا فيه نوع إشكال لماذا؟ لأن الحيز هو الفراغ المتوهم الفراغ المتوهم الذي يشغله شيء أمر حسي والتبيين هذا أمر معنوي فكيف حينئذ يقال ها إن المبين هذا في حيز الاشكال. هذا في إشكال كما يقال في حيز العدم إذا كان الشيء في حيز العدم العدم هذا أمر معنوي ليس بشيء فحينئذ لا يكون له حيز والحيز يختص بماذا بالمحسوسات يختص بالمحسوسات في حي... من حيز الإشكال نقول الحيز الأصل فيه الفراغ المتوحد الذي يشغله شيء والتبيين معنوي والمعنى لا يوصف بالاستقرار في الحيز كما لا يقال في حيز العدم كان الشيء في حيز العدم وهو المخرج من حيز الإشكال إلى الوضوح والمخرج أو المخرج بالكسر والمخرج بالكسر هو المبين والمراد به الشارع ويطلق على الدليل الذي حصل به البيان يعني الدليل المبين والاخراج هو البيان إذا عندنا مبين وعندنا مبين وعندنا بيان مبين هو المخرج ثلاثة قرون والمبين الدليل الذي جاء وعين أحد المعنيين والبيان الإخراج الذي هو فعل الفاعل فعل الفاعل فالبيان اسم مصدر بينا تبيانا وبيانا ما اسم مصدر بينا وبين هذا مصدر تبيان وبيان اسم مصدر له ويطلق على التبيين وهو فعل المبين فعل الفاعل فالبيان حينئذ نكون إخراج وإظهار المعنى للسامع وإضاحه وقد يسمى الدليل بيانا يعني البيان يطلق يراد به التبيين فعل الفاعل ويطلق به ويراد به الدليل نفسه يسمى بيانا يسمى بيانا ويختص بالمجمل على الحد الذي ذكره المصنف المخرج من حيز الإشكال إلى الوضوح يختص بالمجمل ويختص أي المبين بالمجمل والأصح أنه عام الأصح أنه عام يشمل المجمل وغيره ولذلك قال الغزالي كما ذكر المحشي هنا وليس من شرطه أن يكون بيانا لمشكل وليس من شرط المبين أن يكون بيانا لمشكل لأن النصوص المعربة عن الأحكام ابتداءاً بيان النصوص المعربة الكاشفة عن الأحكام ابتداءاً بيان وإن لم يتقدم إشكال ولهذا يبطل قول من حده بأنه إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي أو التجلي إذا صار هذا الحد فاسدا ثم قال وحصول العلم للمخاطب ليس بشرط وحصول العلم للمخاطب بالبيان ليس بشرط يقع الإجمال فيعلمه بعض المكلفين ولا يعلمون بالبيان فيعلمه اخرون. هل لابد أن البيان لا بد أن يعلمه كل قارئ لآية أو نص حتى يسمى بيانا لا لذا قال وحصول العلم للمخاطب بالبيان ليس بشرط ليس ليس بشرط لماذا لأنه يجوز أن يجهله البعض يجوز أن يجهله البعض ولذلك لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم جاءت فاطمة والعباس إلى أبي بكر يطلبان ها استدلالا بقوله تعالى يوصيكم الله في اولادكم فاخرج لهم ماذا اخرج له المبين المخصص ما تركناه صدقه اذا لا يشترط حصول العلم للمخاطب البيان بل قد يجهله البعض ويعلمه الاخرون ويكون بالكلام والكتابه وبالاشاره وبالفعل وبالتقرير يعني بماذا يحصل البيان اذا وقع عندنا إجمال ما هو المبين ما هو الدليل قد يتنوع يكون بالكلام يعني بالقول يكون ب بالقول كما في قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر هذا مبين لقوله جل وعلا ها واقيموا الصلاه واتوا الزكاه اتوا الزكاه هذا فيه إجمال ها واتوا الزكاه ايضا هذا فيه إجمال من هم اصحاب الزكاه في أي شيء ما هي المقادير ما هي النصابات ما إلى آخره كل ما يتعلق بالزكاة كتاب الزكاة كله شارح لقوله آت الزكاة فالزكاة هذا فيه إجمال كقوله واقيم الصلاة الصلاة لها شروط ولها أركان ولها واجبات كل ما يتعلق بكتاب الطهارة فهو مبين للصلاة للصلاة إذن حصل البيان هنا لقوله تعالى آت الزكاة بقوله صلى الله عليه وسلم فيما سقط السماء العشر والكتابة كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى عماله مقادير الزكاة وأسناديات الآخرين وبالإشارة كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشهر لما قال قال الشهر هكذا وهكذا وهكذا أشار بأصابعه العشر وقبض الإبهام في الثالثة يعني تسعة وعشرين وبالفعل كما في قوله قوله جل وعلا قيوم الصلاة وقع البيان وبيان الصلاة بفعل النبي صلى عليه ولله على الناس حج البيت وقع بيان المناسك بي بالفعل وبالتقرير إذا قر غيره دل على الجواز كما في سؤال الجار اين الله فقالت السماء سكت على السلام هذا يدل على ماذا على جواز هذا القول وعدمه يدل على هذا بيان إذا لو قيل اين الله او قيل في السماء نقول هذا جائز هذا جائز وبكل مفيد شرع قاعده عام كل ما يثبت به حكم شرع يحصل به البيان فإذا سكت أو ترك كالترك مثلوا بالترك هنا كترك بعض الأشياء يدل على عدم الوجوب مثلا يدل على عدم الوجوب وأشهد إذا تبايعتم أشهدوا هذا فعل أمر يقتضي الوجوب ترك النبي صلى الله عليه وسلم الاشهاد في بعض فدل على عدم وجوب الإشهاد إذا الترك يكون دليلا وبيانا على عدم الوجوب ولا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة ولا يجوز تأخيره يعني تأخير البيان عن وقت الحاجة يعني وقت وجوب العمل بالخطاب. لو قيل صل الظهر أمر وصلاة الظهر هذه مجملة ما هي صلاة الظهر هكذا من اللفظ لا تدرك لابد من بيان فإذا قال صل الظهر أو أمر بصلاة الظهر هل يجوز تأخير بيان حقيقة الصلاة من شروط وأركان إلى أن يأتي وقت الصلاه وينتهي أم لابد أن يكون سابقاً لابد أن يكون سابقاً لذلك عقد الإجماع على أنه لم يقع تأخير البيان إلى عن وقت الحاجة عن وقت الحاجة ليس الى وقت الحاجة عن وقت الحاجة بحيث إنه لا يبين صلاة الظهر إلا بعد خروج وقت الظهر نقول هذا لا يجوز لماذا لأن المكلف مطالب بالامتثال والأداء وسبق أن من شرط التكليف أو المكلف به أن يكون معلوما وإذا لم يكن معلوما كان من التكليف به بما لا يطاق لا يكلف الله نفسا إلا وسعها إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم حينئذ نقول هو أمر بالصلاة صلاة الظهر وخرج الوقت ولم يبين له هذه الصلاة هل وقع في الشر هذا الجواب لا بعضهم جوزه عقلا بناء على أنه يجوز التكليف بالمحال إذن ولا يجوز تأخيره يعني تأخير البيان عن وقت الحاجة يعني عن وقت وجوب العمل بالخطاب لأن المخاطم مطالب بالامتثال فيلزم عليه تكليفه بما لا يعلم لأنه تكليف بالمحال وهو غير واقع شرعا وإن جوزه بعضهم عقلا فأما إليها إلى وقت الحاجة فهذا وقع فيه نزاع فيه الأول باتفاق أنه غير واقع والخلاف المذكور في كتب الأصول في الجواز العقلي وأما إليها إليها إلى وقت الحاجة يعني أمر في الليل بصلاة الظهر، ثم لم يبين كيفية صلاة الظهر حتى جاء الزوال فبين جائز وليس ليس بجائز هذا فيه قولان فيه, فيه قولان القول المسألة السابقة أخره عن وقت الحاجة هنا إلى انظر الحروف تغير فأما إليها يعني إلى وقت الخطاب أو وقت العمل بالخطاب فجوزه فيه قولان فجوزه ابن حامد والقاضي وأصحابه وبعض الحنفية وأكثر الشافعية وهو رواية الإمام أحمد وهو قول الجمهور قوله الجمهور انه جائز أنه جائز يجوز ان يؤخر البيان الى وقت الحاجه الى وقت الحاجه قالوا دليله قوله جل وعلا فاذا قراناه فاتبع قرانه ثم ان علينا بيانه فاذا قراناه يعني انزلناه فاتبع قرانه ثم ان علينا بيانه هل وقع البيان بعد الانزال مباشره أو بتراخل بتراخل ما الدليل عنه بتراخ ثم انظروا اللغة ثم ثم إن علينا بيانه إذن وقع تراخل فإذا وقع تراخل دل على جواز تأخير البيان إلى وقت الحاجة إلى وقت الحاجة كذلك أنه وقع في قول تعالى مثلا لذلك غير واحد قوله تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربة هذه الآية تدل على أن جميع الغنيم لمن, لمن ذكروا في الآية هذه الأوصافة المذكورة ثم بعد نزول الآية بين النبي صلى الله عليه وسلم أن, أن من قتل قتيلا له عليه بين فله سلم تخصيص بيان متى وقت المعركة وان المراد بذي القربى بنو هاشم وبن المطلب دون بني نوفل عبد شمس فأخر النبي صلى الله عليه وسلم بيان ذلك إلى أن قسم الخمس إذن هو واقع هو هو واقع ومنعه أبو بكر عبد العزيز هذا المعروف بغلام الخلال والتميم والظاهريه والمعتزله منعوا تأخير تاخير البيان إلى وقت الحاجه لكن الأول مذهب الجمهور هو أصح لماذا قال بأنه لو جاز تأخير البيان إلى وقت الحاجة فإما أن يجوز إلى مدة معينة أو إلى الأبد إما إلى مدة معينة والمسائل للأصير الذي دخل فيها المعتزلة فأصلهم ابنها على العقل هناك يقولون فإذا قرناه واتبع قرآنه جاء بدليل من الكتاب ثم النبي صلى الله عليه وسلم قسم الخمس وبيّن الاستثناءات هؤلاء يقولون إما أن يؤخر إلى أمد معين وقت معين أو إلى الأبد أما الأول فباطل إلى أمد معين لماذا؟ لأنه تحكم ولم يقل به أحد وأما إلى الأبد فلكونه يلزم عليه الخطاب بالمجمل بدون بيانه قالوا هذا عبث وفساد نقول الجواب أنه لا تحكم بتأخير البيان إلى أمد معين والله يحكم لا معقب لحكمه سمعنا وأطعنا فإذا جاء لفظ مجمل ثم بينه النبي صلى وسلم بعده بوقت وقع في السنة وقع في الشرع نقول سمعنا وأطعنا والعقل هذا لا مجال له في مثل هذه المسائل. إذا نقول الحاصل ان ثم مسالتين هل يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة نقول الاتفاق لا لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة لأنه تكليف بالمحال. هل يجوز تأخير البيان إلى وقت الحاجة؟ فيه قولان الجواز وهو قول الجمهور والمنع وهو قول بعضهم وهو قول بعضهم والصواب أنه جائز ثم قال فإن دل على مفهومات هذا شروع منه في ذكر العام في ذكر العام من المباحث المهمة عند الأصولين العام والخاص والمطلق والمقيد كما أن النص والظاهر والمجمل والمبين هذه من الأمور المهمة وعمده هذه اللغة العربية مباحث الخاص والعام والمطلق والمقيد والنص والظاهر والمجمل والمبي كلها عمدتها اللغة العربية اللغة ولذلك يعبر عنها بأنها من مباحث دلالة الالفاظ أو دلالات الالفاظ هكذا يعبرون فعينئذ من فاته وهذا أهم ما يذكر في كتب الأصول من فاتته اللغة فاته هذا القسم المهم وإذا فاته هذا القسم المهم لا أدرك لا اللغة ولا الأصول صحيح؟ نعم ترابط علوم مترابطه بعضها يخدم بعض والأتكاف على علم مع التزهيد في الآخر هذه مصيبة الزمن الآن فإن دل على مفهومات أكثر من واحد مطلقا فعام العام هذا اسمه فاعل من عم من عم وهو بمعنى شاملة فالعام حينئذ يكون بمعنى الشامل والعموم بمعنى, بمعنى الشمول هذا معناه في, في اللغة قال فإن دل اللفظ على مفهومات قال مفهومات يعني معان الأكثر على أن المفهوم بمعنى المعنى المفهوم والمصدق والمعنى بمعنى واحد أكثر من واحد أكثر من واحد ليشمل أقل ما يمكن أن يدل عليه اللفظ العام وهو واحد أو اثنان والتخصيص قد يأتي إلى واحد في غير الجمع كما سيأتي أو قد ياتي فإن دل اللفظ على مفهومات أكثر من واحد مطلقا يقصد بمطلقا ماذا بلا حد معين بلا حد معين فحينئذ اذا دل اللفظ على مفهومات اكثر من واحد مطلقا بلا حصن بلا عدد معين هذا هو العاب لو قيل اكرم الطلاب الطلاب هذا دل على مفهومات اكثر من واحد اكثر من من واحد هل له حد في الانتهاء الجواب لا اذن هذا عاب اكرم طلابا بدون ال قالوا هذا دل على مفهومات اكثر من واحد لكن آه بحد أو بدون حد أكرم طلابا أكرم الطلاب أكرم الطلاب هذا عام فحينئذ يكون غير منتهى من غير منتهى من جهة النهاية وأكرم طلابا الجمع النكرة على الاصح أنه لا يعوم فحينئذ يكون من قبيل ما يصدق عليه أقل الله فيحمل على الثلاثة إذن له منتهى فإذا قيل لك أكرم طلابا أكرم ثلاثة وانتهيت لكن لو قيل اكرم الطلاب بأل حينئذ لا بد أن تكرم كل فرض فرض من أفراد الطلاب الفرق بينهما أن الطلاب عام مدل على مفهومات على مفهومات أكثر من واحد وطلابا هذا مطلق والمطلق يحمل على أقل ما يصدق عليه اللفظ وهو الثلاثة لأن أقل الجمع ثلاثة قال فعام لكن حده هذا الذي ذكره دخيل يعني يمكن الاعتراض عليه فقال وقد حده قوم بحد وهو أجود مما ذكره اولا بأنه اللفظ المستغرق لما يصلح له اللفظ المستغرق لما يصلح له اللفظ يعني العام لابد أن يكون لفظا فحينئذ خرج المعنى فالمعنى لا يوصف بكونه عاما حقيقة كما سيأتي فالعام هذا من عوارض الألفاظ يعني صفة لللفظ صفة لي لللفظ فخرج ماذا ها فخرج المعنى وخرج الفعل لأن الفعل ليس ليس بلفظ فحينئذ الفعل لا عموم له الفعل لا عموم له وإنما العام والعموم يكون صفة لللفظ فكل ما ليس بلفظ سواء كان معنا أو فعلا فلا يوصف بكونه عاما قوله اللفظ احترز به عن المعنى واحترز به عن الفعل فلا يوصف كل منهما بأنه عام اللفظ المستغرق المستغرق المراد به المتناول أو المستوعب أو المتسع أو الشامل إذن ثم شمول وثم استغراق لابد ان يكون هذا اللفظ مستغرقا شاملا لما يصلح له يعني لجميع الأفراد التي يصلح اللفظ لها بدون استثناء فاذا قيل الطلاب هذا لفظ عام يشمل كل فرد فرد وجد فيه هذه الصفه وهو كونه طالبا للعلم هل يختص ببعض الأفراد دون بعض الجواب لا لما يصلح له يعني لجميع الأفراد باعتبار الوضع باعتبار الوضع لكن لا بد من زيادة قيد بوضع واحد بلا حصر بوضع واحد بلا حصر قوله المستغرق المشهور أنه أخرج النكره في سياق الاثبات. فإنها غير غير مستغرقة وأخرج أيضا المطلق المطلق قالوا غير مستغرق غير مستغرق لماذا؟ لأن المطلق لم يوضع للأفراد وإنما وضع للماهية من حيث هي وضع للماهية من حيث هي فوجودها في الخارج حينئذ تكون في ضمن أفرادها إذا اللفظ هذا جنس أخرج به المعنى والفعل وأدخل كل لفظ المستغرق أخرج النكر في سياق الإثبات فإنها لا تعم كقولك أكرم رجلا يصدق على الواحد وأكرم رجالا فهذا يصدق على أقل الجمع ثلاثة وخرج المطلق أعتق رقبه رقب هذا مطلق وضع للماهيه من حيث هي لا باعتبار الفرد والوحدة في الخارج يعني بقطع النظر عن فرده فإن لوحد الفرد فهو النكرة فهو النكرة لأن النكره موضوعة للمهية في الذهن من حيث هي لكن باعتبار وجودها في الخارج وأما المطلق فهو موضوع للمهية الحقيقة الذهنية التي توجد في الذهن لا باعتبار كونها في الخارج لكن لابد أن توجد في الخارج ووجودها في الخارج في ضمن أفرادها, في ضمن أفرادها لما يصلح له نقول بوضع واحد احترازا عن المشترك لأن لفظ العين هذا لفظ مستغرق لجميع ما يصلح له اللفظ فإذا قلت عين فحينئذ نقول عين يصدق على ماذا على الجارية والباصرة والذهب والفضة إذن هو لفظ عام لأنه لفظ مستغرق لجميع ما يصلح له وباعتبار الوضع يصلح اطلاق لفظ عين مرادا به الذهب والفضة إلى خيره لكن نقول بحسب وضع واحد أخرجنا المشترك لأن الوضع فيه متعدد أما الطلاب هذا استغرق جميع الأفراد بوضع واحد يعني مرة واحدة دفعة واحدة وأما العين فلا بلا حصر أخرج ماذا أسماء العدد فإنها ألفاظ مستغرقة لجميع ما يصرح لها بحسب وضع واحد لكنها مع حصر وشرط العام الا يكون مع حصر فإذا قلت عندي مئة ريال مئة هذا مستغرق لجميع ما يصلح له يصدق على الريال والريالين إلى المئة تسع وتسعين ومئة نقول هذا مستغرق لما يصلح له وبوضع واحد لكنه بحصر له نهاية وأما العام فلا نهاية له كل ما حد ابتداء وانتهاء كأسماء العداد فليس من فليس من العام فليس من من العام بل هو من الخاص وحده قوم بأنه اللفظ المستغرق لما يصلح له وهو من عوارض الألفاظ وبينا هذا واتفقوا على أنه من عوارض الألفاظ بمعنى أنه صفة من أوصاف اللفظ فتقول هذا لفظ عام هذا لفظ عام وأما المعاني هل يقال المعنى عام اتفقوا على أنه يطلق عليها أنه عام وإنما الخلاف هل إطلاق العموم على المعنى حقيقة أو مجاز هذا محل الخلاف والصحيح أنه مجاز صحيح أنه, أنه مجاز نقول إطلاق لفظ العموم على المعنى مجاز ليس بحقيقة مجاز ليس بحقيقة ولذلك جرى الصلاح عندهم أنهم إذا أرادوا اللف قالوا عام وإذا أرادوا المعنى قالوا أعم وإذا أرادوا اللفظ في الخاص قالوا خاص وإذا أرادوا المعنى قالوا اخص بأفعل التفضيل يقال للمعنى اخص وأعم ها العام والخاص به اللفظ от كذا يقال للمعنى اخص وأعم الخاص والعام به اللفظ اتسم الخاص والعام اتسم به اللفظ يوصف به اللفظ ولا يوصف به المعنى ويقال للمعنى اعام وأخص ولا يقال لللفظ للمعنى هذا مجرد الصلاح وبعضهم يتجوز فيطلق هذا على على هذا إذا وهو من عوارض الألفاظ بمعنى أن أن العموم هذا يوصف به اللفظ حقيقة وأما عم المطر وعم العطاء القبيلة نقول هذا عموم معنوي وهو مجاز لماذا لأن الشرط في العام الذي هو اللفظ الذي معنا العام الحقيقي اتحاد الحكم استواء الحكم فإذا قيل أكرم الطلاب فحينئذ كل فرض من أفراد الطلاب لابد وأن يناله شيء من الإكرام على السواء لابد أن يكون أن يكون جميع الطلاب متساوين في الحكم وهذا شرط فيه في العام وأما العموم المعنوي فلا فإذا قيل عم المطر المدينة مثلا المطر المدينة هل المطر ينزل في كل البوادي في كل المناطق على السواء لا هنا شديد وهنا خفيف بل هنا قد يأتي هنا لا يأتي إذن الشمول هنا والعموم ليس على السواء فانتفى شرط العام وهو السواء الحكم فلذلك إذا أطلق العام على المعنى صار مجازا لا حقيقة فهو حقيقة فيها يعني في الألفاظ مجاز في غيرها وهو المعاني وهذا هو الأصح وهو من عوارض المباني وقيل للألفاظ والمعاني وأصله في اللغة العام للسعاب والاتساع وله ألفاظ وله ألفاظ يدل على العموم بإجماع السلف بإجماع السلف لا خلاف عندهم أن العام له ألفاظ كما أن الأمر له لفظ والنهي له لفظ لماذا؟ لأن ذكرنا أن العام وكذلك الأمر والنهي هذه ألفاظ منطوق بها حينئذ كيف يقال هل للعام لفظ يدل عليه أم لا؟ لا يتعد هذا إلا على قول أهل البدع بكون الكلام نفسي وسيأتي في. الأمر، والفاظ هو خمسة، إذا للعامي الفاظ هذا مجمع عليه خمسة، بل أكثر من خمسة، فإنما تبع ابن قدام هنا في ذكر الخمسة. الاسم المحلى بالآلف واللام. الاسم هذا يشمل المفرد والجمع. المحلى بالآلف واللام يعني الذي دخلته لام، لكن هل هي كل لام أم لام مقصوصة؟ نقول لام مقصوصة، وهي اللام الاستغرقية التي تدل على الاستغراق. وهي كل لا من صح حلول كل محلها وصح الاستثناء منها كل لا من صح حلول كل لفظ كل محلها وصح الاستثناء من مدخولها تقول أكرم الطلاب الطلاب إلا زيدا أكرم الطلاب أي كل الطلاب أو كل طالب إلا زيدا صح الاستثناء إذا تقول هل هذه صغرقية لماذا؟ لصحة حلول لفظة كل محل ال ويصح المعنى حقيقة لا مجازا وكذلك الاستثناء من مدخولها إن الإنسان لفي خسر إلا حصل الاستثناء أي كل إنسان في خسر إلا إلا الذين آمنوا نقول هذه الاستغراقيه ال الاستغراقية وأما ال الجنسية التي تدل على الحقيقة فهذه ليست من صيغ العموم الرجل خير من المرأة الرجل كل رجل خير من كل امراه ها جنس الرجل خير من جنس المراه ولقد يكون بعض افراد النساء خير من كثير من الرجال واما الال العهديه فبحسب المعهود ان كان المعهود جمعا فهي للعموم وان كان المعهود فردا خاصا فهي للخصوص انا ارسلنا اليكم رسولا شاهدا عليكم كما ارسلنا الى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسولا نقول العهديه والمعهود واحد خاص فليست للعموم فسجد الملائكه كلهم اجمعون الملائكه نقول هم المامورون واذ قلنا للملائكه اسجدوا لادم فسجد الملائكه هذه العهديه المعهود ما هو مفرد أو جمع جمع إذن أل العهدية فيها تفصيل لا نقول للعموم أو نقول ليست للعموم إن كان المعهود عموما، فهي للعموم وإن كان المعهود خاصا فحينئذ تكون خاصة وأما الجنسية فمطلقا ليست للعموم حينئذ قوله الاسم المحلى بالالف واللام نقول هذا فيه تفصيل المراد بأل هنا للسغراقية الزانية والزاني أل هذه ما نوعها الحكم خاص أو عام كل زان وزانية أو بعض الزنا عام كل زانية وكل زان السارق والسارقة نقول هل هذه للعموم أل للعموم ولها وجه آخر ليس كونها استغراقية وإنما كونها موصولية وصفة صنيحة صلة أل والموصولات عمومة كل من, من صيغ العموم حينئذ لها جهتان الاسم المحلى بالالف واللام الزانية والزاني السارق والسارقة وإذا بلغ الأطفال أطفال يعني كل طفل كل طفل والمضاف إلى معرفة سواء كان جمعا أو مفردا كعبد زيد هذا يعم إذا كان عنده مئة عبد فقال أعتقت عبدي يعم لماذا؟ لأنه مفرد مضاف قال تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصل نعمة الله نعمة واحدة أضيفة لفظ الجلالة وهو اعرف المعارف حينئذ نقول اكتسبت الشمول والعموم لأن اسم الجنس أو الناكرة إذا أضيف إلى معرفة اكتسب العمول ذلك قال والمضاف إلى معرفة سواء كان مفردا كقوله وإن تعدوا نعمة الله نعمة الله نعمة الله ليست واحدة بل لا تحصل إذن المراد وان تعدوا نعم الله من اين اخذنا هذا نقوم من المعنى من المعنى اضافه المفرد الى المعرفه يوصيكم الله في اولادكم ها هذا عام جمع مضاف لأولادكم اولادكم الكاف وهو الضمير حينئذ اكتسب العموم, اكتسب العموم وادوات الشرط أدوات الشرط ولقال اسماء الشرط لكان أولى لأن من أدوات الشرط ما لا يعم وهو الحرف كإن وإذما كإن وإذما كمن في من يعقل ومن يتق الله يجعل له مخرجا نقول هذا عام من كل من وصف بهذا الوصف ترتب عليه الحكم ذكرا أم أنثى حرا أم عبدا إلى خريه وكمن في من يعقل في من يعقل أولى نقال في في من يعلم في من يعلم لانها تطلق على الرب جل وعلا وما فيما لا يعقل والاولى ان يقال فيما لا يعلم لأنها تطلق على على الله جل وعلا وما تفعلوا من خير يعلمه الله وما يعني أي فعل تفعلوه قل او كثر يعلمه الله ظاهرا او باطنا يعلمه اذا فيها عموم فيها فيها عموم واي فيهما في العاقل وفي غيره والاولى نقول في من يعلم وفي غيره ايما ما تدعو فله الاسماء الحسنى قل اي شيء اكبر شهادة قل الله اذا تطلق اي مرادا بها الله عز وجل تطلق من وتطلق ما حينئذ يقال في من يعلم لان الله عز وجل لا يوصف بكونه عاقلا لا يوصف بكونه عاقلا لان الصفات ها توقيفيه نوردها السمع اي فيهما اي في من يعقل وفي من لا يعقل في من يعلم وفي من لا يعلم ايما امراه نكحت نفسها بغير اذن نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ايما الاجلين قضيت فلا عدوان عل ايما الأجلين يعني أي أجلين هنا قد يقوله مثنى يقول ايما الاجلين اي عامين غير محدده فحصل العموم حصل الشمول لم يعين عامين أجلين محددين وأين وأيان في المكان أين للمكان فأينما تولوا فثم وجه الله فهدت العموم وأيان في المكان يقول المصنف هنا لعله سهو لأن أيان هذه للزمن وليست للمكان تعلق عليها وأيان ومتى في الزمان وأين في المكان نعلها مكاني هذه وقع بين أين وأيّان وأين في المكان وأيانا ومتى في الزمان هذا هو الصحيح أينما تكون يدرككم الموت أيّان تذهب أذهب معك متى تذهب أذهب إذا تفيد العموم كل أدوات الشرط الأسماء تفيد العموم وكل وجميع كل هذه أم الباب صياغه كل أو الجميع لفظ كل نقول هذه هي أم الباب ولذلك تضافنا المعرفة وتضاف إلى النكرة بخلاف جميع فإن لا تضاف إلا إلى المعرفة كل نفس ذائقة الموت ذوق الموت ثابت لكل فرد فرد من أفراد النفس فحصل العمو حصل العمو كل نفس ذائقة الموت وإن كل لما جميع لدينا محضرون جميع والنكرة في سياق النفي النكرة في سياق النفي نقول النفي المراد به هنا سواء كان مسلطا على النكره مباشرة أم على عاملها. عم على عاملها. قال كلا رجلا لا رجل دخل النافي هنا على رجل على النكره مباشرة ما قام أحد دخل على ماذا على عاملها دخل على عاملها إذن في سياق النفي تعم مطلقا سواء باشر النفي النكرة أو باشر عاملها باشر النكرة يعني دخل عليها مباشرة لا إله إله نكرة دخل عليه النفي ما قام أحد أحد النكرة جاء في سياق النفي اذا دخل ما وهو نافي دخل على عامل النكرة وليس على النكرة وسواء سبقت بمن الاستغراقيه أم لا ما من إله إلا الله هل من خالق غير الله ما جاءنا من بشير نقول نكر في سياق النفيفة عم ودخلت عليها من الاستغراقيه فنقلتها من الظهور إلى التنصيص على العموم فهي نص على في العموم أو لم تدخل عليها من مثل لا إله إلا الله وإن أحد من المشركين سجرك. نقول هذه عامه إذا القاعده ان النكره في سياق النفي تعم كلا رجل في الدار واذا كانت في سياق الاثبات لا تعم مطلقا الا اذا كانت في سياق الامتنان وانزلنا من السماء ماء طهورا ماء نكره في سياق الامتنان نكر في سياق الامتنان فيعم كل ما انزل من السماء سواء كان برداً أم ثلجاً أم مطراً هتاناً نقول هذا يعوم كل كل ماء نزل من السماء فهو عام اذا النكر في سياق الإثبات الأصل أنها لا تعم إلا إذا كانت في سياق الامتنان فتعم, فتعم كلا رجل في الدار كذلك النكر في سياق النهي فلا تدع مع الله احدا فلا تدع لا ناهية وتدعو هذا فعل مضارع مجزوم بها مع الله احدا أحدا نكرا في سياق النهي فتعم او الشرط فإن تنازعتم في شيء في شيء وقع في سياق الشرط فيعم كل شيء ولو عود اراك وقع النزاع فيه وجب رده الى الشرعي الى الشرع الى الشرع وان احد من المشركين كذلك كلا رجل في الدار ثم قال قال البسي الكامل في العموم الجمع لوجود صورته ومعناه والباقي قاصر لوجوده فيه معنى لا صورة البسي يقول الكامل في العموم هو الجمع يعني أعلى درجات العموم وضوحا هو الجمع لماذا؟ قال لأنك إذا قلت الطلاب من حيث اللفظ تأخذ الشمول ومن حيث المعنى تأخذ الشمول إذا من حيث الصورة والمدلول فاتفقا بخلاف ماذا المفرد وإن تعدوا نعمة الله هل أخذنا الشمول من حيث اللفظ إذن الصورة لا مفرد واحد وإن تعدوا نعمة الله ولذلك الذي لا يعلم بالقاعدة يقول نعمة الله duyة واحدة فيستشكه حينика يريد السؤال لماذا لأن الصورة لا تدل على الشمول وأما المعنى فيدل على الشمول وأيهما أعلى ما دل على الشمول يصورة ومعنى لذلك قال هذا الكلام الكامل في العموم يعني الذي بلغ الكمال في العموم في الدلالة عليه مطلق الجمع مطلقا سواء كان معرفا بال أو بالإضافة لماذا؟ قال لوجود صورته يعني صيغته لأنها تفيد التعدد ومعناه الذي هو الشمول الذي دل عليه الجمع والباقي معد الجمع قاصر عن الجمع لماذا؟ لوجوده فيه يعني لوجود الشمول فيه في اللفظ معنى لا صورة معنى يعني يؤخذ من جهة الدلاله والمعنى ولا يؤخذ من جهة اللفظ ولا يؤخذ من جهة اللفظ ثم ذكر بعض الأقوال الضعيفة التي عللت بعض ما ذكره المصنف فيما يدل على العموم قال وأنكره قوم يعني أنكروا العموم فيما فيه الألف واللام قالوا الجمع الذي دخلت عليه ال لا يدل على العموم والصواب أنه يدل على العموم أنه يدل على العموم ولذلك لما جاء فاطم جاءت فاطمة إلى أبي بكر استدلالا بهذه الآية يوصيكم الله في أولادكم لو لم يدل على العموم لانكر عليها لكنه أقرها فأخرج لها المخصص يعني رد قولها بماذا ما قال فهمت خطا او ان اللفظ لا يحتمل ما ذكرتيه لا يوصيكم الله في اولادكم كل ولد سواء كان لنبي ام غيره اللفظ عام يشمله فلما استدل العباس وفاطمه رضي الله تعالى عنهم اجمعين بهذه الآية أخرج لهم ابو بكر المخصص نحن معاشر الانبياء لا نورث ما تركناه صدقه لو كان الاستدلال والفهم ليس في موضعه لانكر عليهم كذلك لما قال الانصار او بعض الانصار منا أمير ومنكم امير قال ابو بكر رضي الله تعالى عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الائمه من قريش ماذا حصل ها انسحب الانصار الائمه هذا جمع من قريش وانكره قوم فيما فيه الالف واللام ولهم علل لا نقف معها وقوم انكروا ذلك في الواحد المعرف خاصه السارق والسارقه قالوا المحل ب ال وهو معرفه المفرد المفرد المحل ب لا يدل على العموم كالسارق والسارقه لماذا لان هذه ال يحتمل انها جنسية ويحتمل انها عهديه واذا احتمل ها بطل الاستدلال بها في العموم والجواب نقول هذا باطل لماذا لانه ورد في الشرع نعت المفرد بما لا ينعت به الا الجمع قال تعالى او الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء او الطفل الطفل كم واحد من جهة اللفظ واحد نقول دخلت عليه ال أفاد العموم ما الدليل على أنه أفاد العموم نعته بما ينعت به الجمع خذنا البارحة أنه بد من التطابق ها النعت والمنعوت إفرادا وتثنية وجمعا إذا كان المنعوت مفردا وجب ان يكون النعت مفردا وهنا جاء النعت المنعوت مفردا في اللفظ لكنه نعت بماذا بما ينعت به الجمع فحينئذ دل على أن الطفل المراد به, المراد به الأطفال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء هذا استدلال واضح وبعض متأخر النحات أنكروا العموم في النكر في سياق النفي إلا مع من مظهرة. يعني قالوا النكر في سياق النفي لا تفيد العموم إلا في حالة واحدة إذا سبقتها من طاهرة من الاستغراقيه وما من إله إلا الله قالوا حينئذ وما من إله دخلت من على النكر في سياق النفي تعم أما لا إله لا تعم لأنها نكر لم تسبق بمن ولذلك استدلوا بماذا قالوا لو قيل دون سبق من ما جاءني رجل قالوا للجمهات تقول هذه نكره في سياق النفي فتعم ما جاءني رجل نقول عام قالوا يصح لغتنا أن يقال ما جاءني رجل بل أكثر فإذا فادت العموم كيف صح الاستثناء فقالوا إذن النكر في سياق النفي لا تفيد العموم إلا إذا سبقت بمن الاستغراقيه لأنها إذا سبقت بمن الاستغراقيه صارت النكره نصا في العموم يعني لا تحتمل الاستثناء أبداً لا تاحتمال الاستثناء أما ما جاء جاء أن رجل هذه ظاهرة في العموم فلذلك قيل بل أكثر قالوا لما قيل بل أكثر إذن لا تدل على العموم لا تدل على العموم والجواب أنه إذا قيل بل أكثر هذه قرينة صارفة على عدم إرادة العموم والكلام في النكِرة في سياق النفي إذا لم تقترب بها قرينة تدل على عدم إرادة العموم وإلا لو قيل بأن النكر في سياق النفي لا تعم كيف ينفي الموحد الآلهة الباطلة بقوله لا إله إلا الله أين العموم هنا؟ أما نقول لا إله نافية كل ما يعبد من دون الله إذا كيف حصل هذا المعنى؟ إلا لكون لا هنا أفادت, أفادت العموم والحاصل مرجح الأول ثم قال وأقل الجمع ثلاثة وحكي عن أصحاب مالك وابن داود وبي وبعض النحاه والشافعية اثنان اختلفوا في أقل الجمع إذا عرفنا أن الجمع المعرف بأل من صيغ العموم حينئذ ما أقل الجمع الجمهور على أنه ثلاثة وذهب بعضهم إلى أنه اثنان والمرجح الأول عليه الجمهور وفي أقل الجمع مذهبان أقواهما ثلاثة لاثنان أقواهما ثلاثة لاثنان لماذا؟ أعلى ما يستدل به أن العرب فرقت في الألفاظ بين دلالتها على الواحد ودلالتها على الاثنين ودلالتها على الثلاثة فقالوا للواحد رجل وللاثنين رجلين وللثلاثة ها رجال ولذلك قال صلى الله عليه وسلم الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة راكب وإلا لماذا نقول هذا مثنى ويثنى بطريقة كذا والجمع ويجمع بطريقة كذا ثم نقول النتيجة أن مدلول الجمع والمثنى واحد لا فائدة في ذلك وأقل الجمع ثلاثة على الصحيح وحكي عن أصحاب مالك وابن داود اثنان سدلوا بنحو نحو أطراف النهار قالوا أطراف النهار اثنين والله عزيزي يقول أطراف النهاري فقد صغت قلوبكما قلوب قلبان حاشة وحفصة وقيل فإن كان له إخوة والحجب يكون باثنين والحديث ضعيف الاثنان فما فوقهما جماعة فاذهبا بآياتنا فإن معكم قال اذهبا معكم وهذه كلها مؤولة لأن من يرى أن أقل الجمع ثلاثة لا يمنع من استعماله في الاثنين لكنه يكون على جهة المجاز والمنع أن يراد بالجمع اثنان حقيقة لا مجازا، فكل ما استدل به من يرى أن الأقل الجمع اثنان فحينئذ نقول هذا مجاز وليس بحقيقة وأما الحقيقة فلكل فرد وضعت العرب له لفظ يدل عليه ثم قال والمخاطب بكسر الطاع يدخل في عموم خطابه المخاطب كالنبي صلى الله عليه وسلم خاطب غيره بصيغة فيها عموم هل تشمله عليه الصلاة والسلام أم تختص بالأمة الصواب أنه داخل في الصيغة لماذا؟ لأن العبرة باللفظ هنا العبرة باللفظ وحكمنا على اللفظ بأنه عام فإذا قال عليه الصلاة والسلام لا تستقبل القبلة تستقبل الواو تفيد العموم هل الحكم هذا شامل للنبي صلى الله عليه وسلم أو لا؟ نقول شامله هذا هو الأصل لماذا؟ لأن اللفظ عام فإذا كان عاما شمل كل مكلف والأحكام الشرعية هذه يستوي فيها النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من أمته إلا ما دل عليه الدليل بأنه خاص به أو خاص بأمته إن ثبت الدليل فلا إشكال إن لم يثبت نقول العصر العموم للسواء العصر العموم والمخاطب يدخل في عموم خطابه ومنعه أبو الخطاب في الأمر ومنعه أبو الخطاب في الأمر يعني قال كل لفظ عام يدخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلا الأمر لماذا بناء منه وغيره على اشتراط الاستعلاء في الأمر على الشرط الاستعلاء أن يكون الآمر عاليا من المأمور فإذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم غيره حينئذ لا بد أن يكون معه الاستعلاء فكيف يكون هو مستعلٌ وهو مامور حصل تناقض لا يمكن أن يكون هو آمراً ومأمور لأن الآمر أعلى درجة والمأمور أدنى من الآمر فكيف حينئذ نكون أعلى وأدنى في وقت واحد فمنع أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم داخل في لفظ عام جاء بصغة الأمر وهذا نبنيه على الأصل أن الأصح أنه لا يشترط في الأمر ولا النهي علو ولا السعلاء وليس عند جل الأذكياء شرطه علو فيه والسعلاء وخالف الباجي بشرط التالي سياتي مضع في باب الأمر إذا ومنعه بالخطاب في الأمر لعدم وجود حقيقة الأمر لأن الأمر لا بد أن يكون بالسعلة وحينئذ لا يوجد السعلة وقوم مطلقا منعوه مطلقا خبرا وإنشاء وأمرا ونهيا قالوا لا يدخل النبي صلى الله عليه وسلم ولا صح الأول أن المخاطب بكسر الطاء يدخل في صيغة العموم التي تلفظ بها مطلقا خبرا وانشاء وامرا ونهيا ثم قال ويجب اعتقاد عمومه في الحال في إحدى الروايتين ويجب اعتقاد عمومه في الحال هذه يعنون لها الأصوليون بقولهم هل يتوقف العمل بالعام على البحث عن مخصص كل عام ويتطرق إليه احتمالا التخصص كل عام لابد أنه يحتمل أن يأتي دليل يخصص بعض الأفراد إذا وجد احتمال أن يكون بعض الأفراد غير داخل في العام طيب إذا جاء لفظ عام وسمعت أن اللفظ العام هل أعمل به مباشرة أو أبحث في الكتاب والسنة هل في لهذا العام مخصص أم لا محل نزاع عند الأصوليين الجمهور على أنه لا يجب البحث عن المخصص لا يجب البحث عن المخصص قال ويجب اعتقاد عمومه في الحال في الحال يعني إذا حضر وقت العمل من غير توقف على البحث عن مخصص في الحال بمعنى ماذا إذا حضر وقت العمل بمدلول النص من غير توقف على البحث عن مخصص وهذا مذهب الجمهور لكن تقييده بالاعتقاد هذا فيه بعض النظر لأنه يجب الاعتقاد مع العمل وليس الاعتقاد فقط وإنما الاعتقاد بأن العام مرادا به العموم شاملا لجميع أفراده مستغرق لجميع أفراده ويعمل بهذا العام أما يعتقد فقط دون عمل فلا فائدة إذن قول قوله يجب اعتقاد وتخصيصه باعتقاد العموم دون العمل فيه بعض النظام بل المسألة شاملة لاعتقاد العموم والعمل بمقتضاه فيشمل النوعين في إحدى الروايتين عن إمام أحمد اختارها أبو بكر والقاضي وهي قول الحنفية لماذا نقول أن الأصل عدم التخصيص الأصل عدم التخصيص فيستصحب هذا الأصل حتى يثبت فعلا وجود الأصل لأن العمل بالنصوص واجب على ما تقتضيه دلالتها حتى يقوم دليل على خلاف ذلك وهو المخصص والأخرى يعني رواية الأخرى لا يعني لا يجب اعتقاد ولا عمل بالعام حتى يبحث عن مخصص فلا يجد مخصصا فلا يجد مخصصا اختارها ابو الخطاب اختارها ابو الخطاب من اصحاب الامام احمد رحمه الله وعن الشافعية كالمذهبين قولان يجب لا يجب فإذا هذا قول ثان أو نفس الأول نفس الأول عينه الثاني قال وعن الحنف الحنفية إن سمع منه أو سامع وفي بعض النسخ السمع إن السمع منه على وجه تعليم الحكم فكالأول يعني إذا كان الصحابي يسمع هذا الحكم من النبي صلى الله عليه وسلم فحينئذ وهو لفظ عام حينئذ يجب الاعتقاد ويجب العمل بمدرور هذا العام لماذا؟ لأنه لو كان ثم مخصص لوجب أن يبين في ذاك الوقت ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. إذن إذا كان في وقت الاستماع يسمع الصحابي من النبي صلى الله عليه وسلم أمرا بلفظ عام وجب الاعتقاد والعمل بمدلول هذا العام ولا يبحث عن مخصص. لماذا لأن المخصص بيان وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا لا يجوز. فكالأولي والا فك الثاني يعني والا سمعه من غيره فلا يجب اعتقاد عمومه فلا يجب اعتقاد عمومه اذا المساله فيها قولان ثلاثة ثلاثه قولان يجب اعتقاد عمومه في احدى الروايتين اختارها ابو بكر والاخرى لا يجب هذه اثنان ثم التفصيل الاحناف ثلاثه اقوال احسن ثلاثه اقوى والارجح هو مذهب الجمهور وهو الأول لان العمل بالنصوص واجب على ما تقتضيه وكون وجود المخصص نقول هذا مشكوك فيه والأصل عدمه والاصل عدمه ثم قال والعبد ضد الحر يدخل في الخطاب للأمة والمؤمنين لماذا لانه من جملة المكلفين بالكتاب والسنه هو مخلوق لله عز وجل داخل في قول تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا إلا ليعبدون ويشمله قول تعالى قد أفلح المؤمنون إذا ابتداء المنتهاء فحينئذ نكون من جملة المخاطبين في إخراجها هكذا لكونه رقيقا لكونه عبد نحتاج إلى دليل ولا دليل ووجود الاستثناء في بعض كأحكام الجمعة وصلاة العيدين والمال الأخير والبيع الشراء نقول هذا لدليل خاص لدليل خاص وللأصل دخوله في الخطاب والعبد يدخل في الخطاب للأمة والمؤمنين لأنه يصح تكليفه وهو شامله يشمله النصوص العامة لأنه منه من المكلفين ثم قال والإناث يعني وتدخل الإناث في الجمع بالواو والنون كالمسلمين والمؤمنين هذا جمع خاص بماذا؟ بالذكور خاص ب بالذكور خاص من جهة الصيغة عام من جهة المادة لأن بعض الجموع قد تختص صيغة ومادة مادة بمعنى الحروف إذا قيل الرجال الرجال هذا جمع يختص به الرجال الذكور والمعنى هذا مأخوذ من الرجولة جمع رجل والرجل هذا معنى هل المرأة والانثى تشارك الذكر في هذا المعنى إذن قوله الرجال هذا جمع باتفاق أنه لا يشمل الإناث لماذا؟ لأنه مختص من جهة المادة بالذكور مختص من جهة المادة بالذكور كذلك ما يكون مساويا أو مساويا فيه الإناث والذكور كمن وما والناس نقول هذا يشمل الذكور والإناث باتفاق إذا الرجال مختص من الجموع بالصيغة والمادة بالذكور لا يشمل الإناث قولا واحدا وما كان شاملا للإناث والذكور كمن وما والناس فهو شامل للجميع بلا خلاف ماذا بقي بقي نوع واحد وهو ما كان شاملا بالمادة لا بالصيغة لو قيل المسلمون بواو ونون نقول هذا جمع مذكر سالم سكذلك من جهة الصيغة خاص لكن الإسلام خاص بالذكور أو مشترك مشترك هذا هو محل الخلاف هذا بعض من محل الخلاف ذكره المصنفون والإناث في الجمع بالواوي والنون يعني وتدخل الإناث في الجمع المذكر السالم الذي يكون بالواوي والنون لماذا؟ لأن هذا اللفظ وإن اختص من جهة الصيغة بالذكور إلا أنه من جهة المعنى عام فيشمل الإناث والذكور لكن الأصح أنه لا يشمله لا يشمل الإناث لماذا؟ لأن العرب قد فرقت بل الشرع قد فرق إن المسلمين والمسلمات إذا فرق بينهما وكذلك القاعدة العامة في اللغة أن من أراد أن يجمع مسلم ومسلم ومسلم, ومسلم اتى بواو نون ومن أراد أن يجمع مسلمة ومسلمة, ومسلمة أتى بألف وتاء فالأصل الجمع أن يكون فرعا عن المفرد فإذا كان مسلم لا تدخل فيه المرأة الانثى فحينئذ صار المسلمون لا يشمل الإناث وكما أن مسلمة لا يشمل الذكر فكذلك المسلمات لا يشمل الذكور فحينئذ يختص كل واحد من النوعين بجمع تخصه بدلاله تخصه يرد الاشكال والسغفر لذنبك إنك كنت من الخاطئين وكانت من القانتين هذا محل الإشكال الذي اورد هذه المسألة أنه أطلق جمع بوونون على الأنثى نقول هذا بقاعده التغليب والكلام في قاعدة التغليب ليس كالتأصيل التأصيل الأصل أن يوضع لكل, لكل من الذكور والإناث صيغة تخصه ثم إذا غلب عند الاجتماع فهذه مسألة أخرى عند النحاء أما حيث أن يقال أو من حيث أن يقال إن لفظ المسلمون يدخل فيه ابتداء الإناث هذا ليس بالصحيح وإنما إذا اجتمع مسلمون ومسلمات فغلب الذكور على الإناث نقول هذا وافق قاعدة عربية وهو تغليب الذكور على الاناث ولا إشكال لكن هل هو استعمال حقيقي أم مجازي يقول استعمال مجازي ليس بحقيقي ليس ب بحقيقي والإناث في الجمع بالواو والنون ولذلك أكثر الأصولين على المنع على المنع أنه لا يشمل حقيقة وأما ما ورد من النصوص فنقول هذا من باب التغليب من باب التغليب. ومثل كلوا واشربوا الواو هذه خاصة بالذكور واشربوا الواو خاصة بالذكور وأما النسوة فقال اشربنا وكلنا بالنون نون الإناث عند القاضي وبعض الحنفية وابن داود لغلبة المذاكر لغلبة إذا كان من باب الغلبة فلا إشكال ولا نزاع أما عند التأصيل والنظر إلى الصيغة مجردة دون غلبة ودون استعمال شرع فنقول لا المسلمون لا يشمل الإناث كما أن المسلمات لا يشمل الذكور هذا هو الأصح وما استعمالها في الشرع فلا بأس بل لو قيل إن المسلمين والمسلمات أو كلوا واشربوا له حقيقة شرعية فلا إشكال ما المانع أن يقال الأصل في لغة العرب أنه لا يعمل الإناث ولكن لما كان متعلق المسلمون والمسلمات الأحكام الشرعية والشرع له طريقة خاصة في الأحكام والحقائق لو قيل إنه حقيقة شرعية لا بأس لا لا بأس فإذا أطلق المسلمون يشمل الإناث لكن حقيقة شرعية لأن الإناث شقائق الرجال فكل ما ثبت للذكور فهو عام في الإناث إلا بدليل شرعي في حين ذهن قال واقيم الصلاة ليس خاصا بالذكور بل يشمل الاناث نقول هذا يشمل الإناث واختار أبو الخطاب والأكثرون عدم دخولهن وهذا اصح هذا أصح من حيث اللغة هذا أصح وأما استعماله في الشرع مراد به الإناث نقول هذا من باب التغليب ولو قيل إنه حقيقة شرعية فلا اشكال يعني لم يخالف الأصول لو قيل حقيقة شرعية كما الأمر له حقيقة شرعية مغايرة للحقيقه اللغوية النهي له حقيقة شرعية مغايرة اللغويه اللغوية اذا قيل الجمع مغاير لا باس لا إشكال ثم قال وقول الصحابي نهى عن المزابنة وقضى بالشفعه بمعنى أن الصحابي إذا حكى فعلا إذا حكى الصحابي فعلا من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم بصيغة ظاهرها العموم فهل يكون عاما أو لا؟ هذا محل نزاع. محل نزاع قال وقول الصحابي نهى أي النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة وقضى بالشفعه المزابنة والشفعة سبق الكلام فيها هل المزابنة يعم كل شخص تعامل بها فيكون منهيا والشفعة تعم كل شخص تعلق به هذا الحكم فتكون عامه هذا المحل الذي أراده المصنف قال فعام وعليه الأكثر لماذا؟ لأن الصحابي إذا سمع صيغة النهي حملها على النهي وهو عدل وضابط وهو لغوي فلا يصرف غير الأمر عن الأمر قال عام وعليه الأكثر لأن الصحابي عدل ضابط فإذا روى ما يدل على العموم يدل على أنه قد جزم بأنه للعموم أو جزم بأن هذا الأمر أو جزم بأنه نهي لماذا؟ لأنه إذا قال نهى عن المزابنة هو لم ينقل لفظ النبي صلى الله عليه وسلم وإذا قيل قضى بالشفعة لم ينقل لنا اللفظ لم ينقل لنا اللفظ حكمه بكون المسموع من النبي صلى الله عليه وسلم أمرا نقول هذا حج الصحابي في مثل هذه حجة والمسألة فيها نزاع ثم قال والمعتبر اللفظ فيعم وإن اختص السبب إذا ورد العام على سبب خاص فهل يسقط عمومه أو لا الجمهور على أنه العبرة بماذا بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كآيات الظهار هذه نزلت في أوس بن الصامت وزوجته وآيات اللعان نزلت في عويم عجلان وزوجته وقيل هلال بن أمية وآيات القذف نزلت في عائشة أو شأن عائشة رضي الله تعالى على. الآيات هذه كلها من حيث اللفظ عامه ومن حيث السبب خاصة فهل نقول يشمل اللفظ عائشة وغيرها هل يشمل الآيات الظهار أو بن الصامت وغيره أم نقول إنه خاص به ويقاس عليه غيره هذا محل النزاع والأصح أن يقال العبرة بعموم اللفظ العبرة بعموم اللفظ لماذا؟ لأن اللفظ هو الشرع ونحن متعبدون بامتثال الشرع وبفهم الشرع وأما السبب فلا أثر له إلا من حيث كون الحكم ورد على سبب على سبب فإذا ورد الحكم على سبب حينئذ لا لا يلزم منه ألا يكون غير السبب ها داخل في لفظ العام لا يلزم من وجود سبب خاص لا يلزم من وجود سبب خاص لحكم عام أن غير مورد السبب ألا يكون داخل في لفظ العام بل يكون اللفظ العام شاملا لسببه ولغيره وهذا هو الأصح وهذا هو هو الأصح والمعتبر اللفظ يعني النظر إلى اللفظ والحجة حينئذ تكون في اللفظ فيعم وإن اختص السبب وإن اختص السبب لكن نستفيد من ذكر السبب ماذا؟ ما الفائدة من ذكر السبب باعتبار اللفظ العام يعني هل بينهم علاقة؟ ها؟ يكون نصا فيه بمعنى أنه لا يجوز إخراجه ولذلك نقول دلالة اللفظ العام على السبب الوارد له أو عليه دلالة قطعية وإذا كانت دلالة قطعية نقول لا يجوز تخصيصها ولذلك قال واجزم بإدخال ذوات السبب واروي عن الإمام ظن أن بعضهم قال دلالة اللفظ العام يشمل صورة السبب ظن وهذا خطأ لأنه لو كانت ظنا لجاز إخراجها وإذا جاز إخراجها حينئذ نزل القرآن على أي شيء وخرج الجواب النبي صلى الله عليه على أي سؤال لابد أن يكون السؤال الجواب مطابقا للسؤال وقد أخرجنا السؤال أصلا من حيز العام حينئذ اين المطابقة فيصير اللفظ عبثا ولذلك نقول الصواب أن صورة السبب داخلة في اللفظ العام في اللفظ العام وقال مالك وبعض الشافعية يختص بسببه ولا يتعداه إلى غيره وكل من ورد فيه أوصاف السبب قيس على ذلك السبب فدخل في الحكم هينذين إذا اختصت الآيات الظهار مثلا بأوس هم لا يقولون بأن غير أوس لا يتشمل لا ظهار لا يقولون دلت آيات الظهار على غير أوس بالقياس عليه فيأتون لأقصة أوس وتنقيح وتحقيق الآخره ينظر في العلل إذا وددت في زيد نقول زيد أصلا ليس داخلا في نص الآية وإنما نقيسه على أوس بالقياس ونحن نقول له وشامل له باللفظ فإن تعارض عمومان وأمكن الجمع بتقديم الأخص أو تأويل المحتمل فهو أولى من إلغائهما وإلا فأحدهما ناسخ إن علم تأخره إلى تساقط تعارض العمومين تعارض عمومان فان تعارض عمومان التعارض هو التقابل والتمانع وعند الاصوليين ان يتقابل دليلان يخالف احدهما الاخر قال فانت عارض عمومان وامكن الجمع لان الاصل في تعارض الادله ماذا قاعده العامه اعمال الدليلين اولى من اهمال احدهما هذا متفق عليه اعمال الدليلين اولى من اهمال احدهما فاذا جاء عندنا عمومان متعارضان نقول الاولى أن نجمع بينهما ولا نسقط احدهما لان الغاء احدهما الغاء لبعض الشرع حينئذ نقول نجمع بينهما فإن امكن الجمع بتقديم الاخص بان يكون احدهما عام من وجه خاص من وجه قدم الأخص على العام من بدل دينه فاقتلوه من بدل دينه فاقتلوا من هذه عامه تشمل الذكور والاناث إذا المرتد يقتل المرتدة تقتل عام نهى صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء نهى عن قتل النساء عام النساء هذا يشمل ماذا المرتدة وغير الحربية وغيرها إذن وقع تعارض المرأة المرتدة بحديث من بدل دينه فاقتلوه تقتل وبحديث نهى عن قتل النساء لا تقتل ماذا نصنع وقع تعارض ولا لا وقع تعارض إذن لابد من الجمعي لابد من, من الجمعي فنقدم الاول من بدل دينه فاقتلوه فحينئذ تقتل المرأة المرتدة تقتل المرأة المرتدة ونحمل الثاني بأنه خاص بالكافرة الأصلية ما لم تباشر القتال ما لم تباشر القتال لسياق القصة التي ورد فيها النهي فحينئذ وقع تعارض بين عمومين فقدمنا الأخص على الأعم وهذا جمع بين الدليلين ومتى أمكن الحمل ومتى أمكن الجمع بين الدليلين لا يعدل عنهما أبدا بأي وجه من وجوه الجمع وأمكن الجمع بتقديم الأخص كتقديم ماذا؟ من بدل دينه فاقتلوه على حديث نهى عن قتل النساء أو تأويل المحتمل يعني ورد حديث محتمل مثلوا لذلك بحديث إنما الربى في النسيئة هذا فيه نفي لي الفضل هذا كالصريح في نفي ربى الفضل وحديث بسعيد الذهب الذهب لآخره يثبت ربى الفضل فوقع التعارض ماذا نصنع قالوا إنما الربى في النسيئة يحمل على الربى الأغلب والأشد فلا يكون نفيا حينئذ لربى الفضل إذن أمكن التأويل ومتى ما أمكن التأويل أولى من الإسقاط فهو اولى من الغائهما يعني فهو يعني الجمع وأمكن الجمع فهو أي الجمع اولى من الغائهما إلغاء الدليلين والا يمكن الجمع بأن تعذر الجمع فأحدهما ناسخ للآخر أحد العامين ناسخ للآخر بأنه رافع للحكم إن علم تأخره إذا توفر فيه شرطاه النسخ وهو عدم إمكان الجمع مع العلم بالتاريخ فمن تطوع خيرا فهو خير له وان تصوم خير لكم فمن شهد منكم الشهر فليصم هذا عام هذا عام فمن تطوع خيرا هذا مطلقا عاجز وغيره فمن شهد منكم الشهر قالوا الثاني ناسخ لي الاول مراد المثال لن نقاش في المسائل وإلا يعني وإلا يعلم تأخر الثاني تساقطا فلا يعمل بأحدهما دون الآخر، لأنه ترجيح بلا بلا مرجح. إذا القاعده أنه اذا تعارض عمومان، الأصل الجمع بأي طريق لوسائل الجمع. ثم إن علم التاريخ الثاني ناسخ وإلا تساقط. والتعبير بالتساقط هذا فيه نوع إشكال ونقول نتوقف فيه ما حتى يرد المبين. صلى الله وسلم على نبينا محمد يا جمعين الظهور في العموم بمعنى أنه قابل للتخصيص والنص في العموم بمعنى أنه لا يقبل التخصيص هذا التفريق بينهما إذا قل ظاهر في العموم بمعنى أنه لو جاء مخصص تخصص وأما النص في العموم لا يقبل التخصيص لا يقبل التخصيص لا إله إلا الله نص نقول لا يقبل التخصيص أبدا